اذا تعرض المصلي لخطر من حيوان مؤذ او مفترس مثل الاسد او الثعبان او العقرب او رأى من سيسرق متاعه هل يجوز له قطع الصلاة وهل يجوز له ان يكملها بعد التخلص من الخطر او عليه ان يصليها من جديد وهل يجب لقطعها ان يسلم حتى لو كان واقفا من رأى عقربا تقترب وهو مصل ويخشى أن تلدغه وجب عليه أن يقتلها لحديث اقتلوا الأسودين في الصلاة وهما الحيه والعقرب رواه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح ولا تبطل الصلاة بهذا العمل لأنه للضرورة وجاء في نيل الأوطار للسوكاني أن الحديث يدل على جواز قتل الحيه والعقرب في الصلاة من غير كراهه وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء كما قال العراقي وعن قتاده أنه قال إذا لم تتعرض لك فلا تقتلها بل روي عن ابن عمر أنه رأى ريشة وهو يصلي فظن أنها عقرب فضربها بنعله ومنع بعض العلماء ذلك محتجين بحديث اسكنوا في الصلاة وحديث إن في الصلاة لشغلا رواه أبو داود ولكن الجمهور ردوا عليهم بأن هذه الأحوال مخصصة لعموم هذا الحديث وهكذا يقال في كل فعل كبير ورد الاذن به كحديث حمله صلى الله عليه وسلم لأمامه في الصلاه وكذلك خلعه لنعله وصلاته على المنبر ونزوله للسجود ورجوعه بعد ذلك وحديث امره بدرء المار امام المصلي وإن أفضى إلى المقاتلة وحديث مشيه لفتح الباب لعائشة وكان مغلقا وكان الباب جهة القبلة وبعد الفتح عاد إلى مقامه والله أعلم